قال رحمه الله قوله تعانى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوباء أي واذكر إذ قال موسى لفتاه فإذ هنا مفعول به لفعل محذوب تقديره واذكر يا محمد هذا الوقت لهؤلاء واذكرنهم هذه القصة التي نحن نقص عليك احسن القصص ومنها قصة أصحاب الكهف ومنها هذه القصة أيضاً قصة موسى مع فتاه ورحلته إلى الخضر لطلب العلم بأمر الله سبحانه وتعالى فالقران قصة القصص العظيمة وقصة أحسن القصص للعبر وللاستفادة تقدمت قصة أصحاب الكهف وما أدرك أما قصة أصحاب الكهف قصة عظيمة حكاها الله سبحانه وتعالى عن أولئك الفتيان الذين آمنوا بربهم استقاموا على طاعة الله اعتزلوا الشر وأهله وأرادوا إقامة دينهم وإقامة توحيد الله فراراً من الشرك وفراراً من ملة الكافرين فخرجوا فاردين بدينهم مهاجرين لله سبحانه وتعالى فآواهم الله جل وعلا وحفظهم الله سبحانه وتعالى في ذلك الكهف إلى أن بعثهم بعد أن تغير الحال وصار الحال غير الحال وستطاعوا أن يقيموا دينهم أخرجهم من ذلك الكهف وهذه قصة أخرى أيضاً ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه قصة موسى والفتى والخضر وقصة الرحلة في طلب العلم بأمر الله سبحانه وتعالى والصبر على الرحلة والهمة العالية لا أبلغ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين سأستمروا وسأيضا كذلك أدوب أو أدأب على هذا الحال حتى أبلغ المكان الذي أريده وما يتأخر أبدا لا أزال سائرا إلى أن أصل إلى مقصود غايتي هذه هم عظيمة عند نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أنه لا يتفانى ولا يتوانى حتى يصل الغاية التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يصل إليها ولا يتأخر عنها أبداً بل سيستمر على هذا الحال إلى أن يبلغ الموضوع الذي فيه الخضر ويلتقي به ويستفيد منه بأمر الله سبحانه وتعالى وموسى أجل من الخضر وموسى أعلم من الخضر ولكن قد يكون المفضول عنده ما ليس عند الفاضل وليس معنى ذلك الدلال على الفضل المطلق فموسى له الفضل على الخضر ولكن عند الخضر فضلاً ليس عند موسى وعند الخضر علماً ليس عند موسى أو عند الخضر علم ليس عند موسى فرحل من أجله ومن أجل تحصيله فقوله إذ قال موسى لفتاه اختلف الناس في الفتاه هنا من هو فقيل يوشع ابن نون وقيل أخوه أخ يوشع وليس يوشع وقيل هو عبد لموسى عليه الصلاة والسلام وإذ قال موسى لفتاه قيل يوشع بن نون وقيل أخ يوشع وقيل عبد لموسى عليه الصلاة والسلام والصحيح أنه يوشع بن نون هو الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام وليس عبدا ولا أخى أيضا كذلك يوشع بل هو يوشع نفسه صلى الله عليه وسلم وهو نبي حبست له الشمس كما وقد ذكر الواحد الإجماع على أنه يوشع بن نون قال وأجمعوا على أنه يوشع بن نون وإنما السمي فتى مع أنه كما تعلمون الفتى يطلق على العبد كما جاء في بعض الأحاديث لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي والسمي يوشع وهو نبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم وأنه فتى موسى باعتبار الملازمة له أنه ملازم لموسى ويأخذ عنه العلم ويخدمه ويتبعه فكان هذه الإضافة لبيان هذا المعنى فهذا بيان إضافته لموسى أنه كان يخدمه وأنه كان ملازما له وكان يتبعه فسمي فتى موسى وهو ليس بعبد عليه الصلاة والسلام لموسى بل هو نبي كريم كما تعلمون أن الشمس حبست له سواء قلنا هذا قبل البعثة أو بعد البعثة فهو ليس بعبد لموسى وإنما هذه الإضافة لبيال المنازمة وأنه سمي فتا باعتبار المنازمة وباعتبار أيضا الخدمة وباعتبار طلب العلم من موسى فقيل فتى موسى هذا هو الصحيح أن المقصود بالفتى هنا يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام وتسميته فتا بالاعتبار الذي أسلفنا أنه ملازم لموسى وأنه يخدم موسى ويطلب العلم من موسى كانت هذه الإضافة لبيان هذه المعاني لأجل هذا الذي ذكر وقوله لا أبرح أي لا أزال مستمرا وإنما حذف خبر أبرح لدلالة المقام عليه وهو قوله حتى أبلغ مجمع البحرين وهذا هو الأقرب إن شاء الله في أبرح أنها ناقصة وليست تامة ويكون الخبر محدوفاً تقديره لا أبرح لا أزال مستمراً في الرحلة ولا أزال مستمراً في السير حتى أبلغ هذه الغاية وهي مجمع البحرين وهذا هو الصواب لأن هذا الفعل ضربت له غاية وهي بلوغ مجمع البحرين فلابد لها من دي غاية أي من صاحب غاية معنى أنني سأستمر على حان هذا في السير والمضي ولو كانت حقب أسيرها ولو كان السير سنين عديدة أمضي ولا توانى أبداً عن هذا المضي ولو بلغ ما بلغ من السنين حتى أصل المقصود هذه والله الناهمة عظيمة عند موسى عليه الصلاة والسلام فهذا هو الصحيح ان شاء الله في قولنا أبرح أي أنها الناقصة التي يشاركها في هذه المعاني ثلاثة أفعال أخرى وهي زالة وفتئة وانفكة تسبق النفي فتفيد الدوام والاستمرار لا أزالوا لا أنفكوا لا أبرحوا لا أفتأوا إلى آخر ذلك فهي تفيد الاستمرار وقيل هي من زالة يزول أي التي هي تامة وليست ناقصة فعلى هذا يكون المعنى لا أزول عما أنا عليه من السير والطلب ولا ولأفارقه أي لا أنتقل إن الله يمسق السماوات والأرض أي تنتقلا من مكانهما وهكذا أيضا هذا المعنى وإذ قال موسى لبتاه لا أبرح أي لا أزول عما أنا عليه بل سأبغى في الطلب ولا أفارق هذا المكان الذي أنا عليه أو هذا الشيء الذي أعنيه فهي محتملة لكن الأغرب الأول لا أبرح أي لا أزال سائرا إلى الخضر حتى أصل إليه فهي محتملا للنقصان محتملا للتمام ومعنى النقصان يكون الخبر محذوفا والتقدير ما سمعت لا أبرح مستمرا أي لا أزال مستمرا في السير حتى أصل إلى ما أريد والدليل على النقصان الغاية التي قيد بها هذا الفعل حتى أبلغ مجمع البحرين وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ أي حتى أنتهي كما قال ابن زيد رحمه الله تعالى حتى أبلغ هذه الغاية أي حتى أنتهي إلى مجمع البحرين أي إلى ملتقى البحرين وقيل البحران بحر فارس وبحر الروم حتى أبلغ هذا الذي يلتقي في بحر فارس وبحر الروم فأقف على الخضر وأستفيد منه وهو منحوا المشرق والمغرب وقيل بحر الأردن والغلزم والله أعلم شاهد أنه ضرب في الأرض عليه الصلاة والسلام لغاية حتى يبلغ مجمع البحرين أي ما يلتقي فيه البحران بحر فارس على قول وبحر الروم وبحر الأردن وبحر غلزب والله أعلم أو أمضي حقوباء أي أمضي سنين وأستمر على ما أنا عليه أي أمضي زمناً طويلا. وقال الجوهري رحمه الله الحقب هي ثمانون سنة وقال مجاهد سبعون سنة الله أعلم سبعون خريفا فالحاصل أنه سيمضي وسيستمر سنين عديدة إلى أن يصل المقصود حتى لو طالت المدة ما تفان ولا أقف أبدا سأستمر إلى أن أصل سواء كانت الحقب هذه ثمانين سنة أو سبعين سنة أو أكثر من ذلك وأقل فموسى عازم على السير وموسى عليه الصلاة والسلام عازم على الوصول إلى الخضر عليه الصلاة والسلام حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي ان بعد مجمع البحرين أو أمضي أحقباه أي أمضي زمناً طويلا إلى أن أصل إلى مجمع البحرين حاصل هذه الأدلة الكثيرة في علو الهمة سواء كان في طلب العلم أو في غير ذلك من الشؤون شؤون العبادات والطاعات لله سبحانه وتعالى فناس كثير عندهم عنو همم ونبينا عليه الصلاة والسلام له الذروة في ذلك حتى وصفه حسان بقول له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر فله همم عليه الصلاة والسلام في طلب العلم قرب رب يزدني علمه وفي العبادة أفلا أكون عبدا شكورا وفي الكرم وفي الزهد وغير ثالثا من الأمور فهو حال كما قيل كل الصيد في جوه الفراء وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد فله همم في منتهى الصفات العالية السامية العظيمة فلا تكاد صفة من صفات الخير له هم فيها وله الدروة فيها عليه الصلاة والسلام سؤال كرم فإنه كريح المرسلة أو المرسلة كريح المرسلة في الكرم عليه الصلاة والسلام لا سيما في شهر رمضان فهو كريم وإزداد كرم في رمضان وهكذا إن جئت إلى جانب الجوانب الأخرى فتجد له المنتهى فيها هؤلاء عندهم همم عظيمة وفضل الله يتيه من يشاء وتقاصرت همم كثير من الناس عن طاعة الله حتى عن الواجب أنا لا أقول عن المندوبات تقاصرت عن صلاة الجماعة إيش من خذيلها صابت كثير من الناس وهي واجب عليهم أنهم يحضروها تقاصرت همامهم عنها هذا الطيب فيه في البيت ما يريد يخرجنا مسجد ربما بجانب بيته ما يريد ايش منهم ما عنده هذا وهكذا ايضا عددوا لا حرج من تقاصر همام الناس في مجالات كثيرة وهي سهلة على من سهلها سهله الله سبحانه وتعالى وليست فيها تلك الصعوبة ما جعلنا يعني الله سبحانه وتعالى يقول ما جعل ما جعل عليكم من حرج ما جعل في هذا الدين من حرج كله الله الحمد يسره ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل منه الدكر القرآن ما فيه وما فيه يسره الله سبحانه وتعالى العباد لكن الهمم صارت دنيا أما همم الدنيا فنصى الله العافية والسلامة عند بعض الناس عالية يسافر إلى أمريكا من أجل يطلب علم الدنيا يسافر إلى الصين من أجل تجارة ويعقد بعض العقود مع الصين من أجل الغسالات ولا الجوالات ولا غير ذلك المهم يسافر المشرق والمغرب من أجل دنيا وأما صلاة الجماعة بجانب البيت ما لو هم فيها هذا خصة والعاذ بالله والدناء قال رحمه الله وهكذا في جانب الصلاة أيضا تجده آقف ساعتين ثلاث ساعات ربما يتصل ويتعاقد واقف ساعة لا كيف الموضوع وكيف يلغى السالات ما تبتصل لهذه الشاحنة ما تنسي تصل المواء التي طلبناها منكم ووقت الصلاة فوق الكرسي جالس على الكرسي ووقت الصلاة وقبل ذلك الساعة يتصل من أجل هذه الحافلة التي ستأتي في البحر وهو يتابعها حتى تصل ونوم بال يتحرك يمين وشمال خايف على التجارة وإذا جاءت الصلاة فوق الكرسي ما من حال هذا؟ قال رحمه الله قوله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين عامة أهل العلم قالوا إنه موسى بن عمران وقال بعضم هو موسى بن ميشا والأول الصواب من أولاد يوسف لا شك في هذا للحديث الذي سيأتي ذكره قال له موسى بن عمران موسى بن إسرائيل المبعوث إلى بن إسرائيل وهو أجل أنبيائهم قال بعضهم موسى بن ميشا من أولاد يوسف والأول أصح قال أخبرنا بل الأول هو المقطوع به قال أخبرنا عبد الواحد من أحمد المليحي قال أنبآنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنباءنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بن إسرائيل فقال ابن عباس كذا بعده الله وهذه كلمة شديدة والمقصود بكذب أخطأ هذا الرجل في هذه المقولة قال الحافظ رحمه الله نقلاً عن ابن التين لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله ولكن قلوب العلماء تنفروا إذا سمعت غير الحق ويطلقون أمثال هذا الكلام لقصة الزجر والتحذير منه وحقيقته غير مرادة ثم قال ابن حجر ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفاً في صحة إسلامه فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليه والأول الله علم أقرب أنه قالها غير حال دين الله حتى لا يغتر أحد بقول نوف رحمه الله وغفر الله له أنه غير موسى بن إسرائيل فحاول أن يزجر عن هذا القول لأن لا يغتر عوام الناس به ويغتر الناس به وإذا رأى العالم أن هناك أقوالاً ربما تضر الأمة لا بأس أن يسجر فيها وأن يغلّض العبارة فيها وقد غلّض رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الخارج وأنه كلاب النار إلى آخر ذلك شرّ غتل تحت أديم السماء حتى لا يغتر الناس بأقوالهم ويتابعونهم على الشر فإذا غلّض العالم هذا الأيو قال أين الرفق وإلى الرحمن ما هذا الكلام هذا موصحي كل ما قام ما قال وأهل العلم أطباء الأمة فيضعون العلاج المناسب للداء المناسب فهذا هو العلاج المناسب مثل هذه الكلمات في هذا الموضع حتى لا يحصل الأغترار والأصل هو الرفق قال رحمه الله قال قلت لبن عباس إن, إن نوفن البكاني يزعم بعض الناس لما قال الشيخ رحمه الله في القرضاوي الكلب العاوي غضبة. إيش هذا يا شيخ تصل على الشيخ إيش هذا يا شيخ الشدة وإيش ما عنده فقه في هذا الجانب هو فعلا هذا الذي يتصل ما عنده فقه في هذا الجانب عنده عاطبة تغلب عليه وهذا موصيه الأرضاوي له أقوال انتشرت في الساحة وانتشرت في الإمساء الإعلام وأغتر الناس فيحتاج أن يقال له كلب عاوي واثل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ونوشئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هوا فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث الايه وهكذا بنو اسرائيل وصفهم الله كانهم حمر يحملون اسفارا ولا يدرون ما فيها فمثل هذا العناج في القران مثل هذا هذا الاسلوب هذه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا على الاطلاق انها تستعمل فالاصل هو ولا تستعمل مع من علم المنهج فإذا ذكره مثلاً يستعمل مع قوله أن هذا قول باطل إلى ذلك حتى لا يتابع عليه ولكن هو يستعمل معه اسلوب آخر وقد استعمل الشيخ رحمه الله هذا العلاج في الفتوى التي صدرت من الإمام بن باز والإمام الألباني رحمه الله فقال قول الألباني باطل وفتوى بن باز باطلة حتى اتصل الشيخ الألباني رحمه الله وقال قل للشيخ مقبل لا يتكلم بهذا الكلام فالحزبيون يستغلون مثل هذا يضربون بعضنا ببعض, بعضنا ببعض فتهاتف معه بعض الناس وأخبرنا على الكرسي بين مغرب وعشاء أن الشيخ الألباني اتصل وقال كيت وكيت وفعلا هم يستغلون هذا لكن هذا القول انتشر فيحتاج إلى شيء من التخشيب فيه فخشنا في القول هذا وأنه قول باطل وغير صحيح واستغله الحزبيون وأن فلانا أفتى وأن فلانا أفتى إلى آخره لكن ما كل واحد يستعمل مثل هذا الأسلوب وإنما يستعمله من كان يوداني هؤلاء الرجال ومن كان من أهل العلم وأهل الفضل وأما طالب العلم يأتي وتجرأ مثل هذه الكلمات الأحسن أن يهدى قليلا قال رحمه الله قلتني ابن عباس إن نوفا البكانية يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل قال ابن عباس كذب بعد الله حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فالسويل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه وهذا نص مقطعك جهيز قول كل خطيب وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل هذا نص أنه موسى بني إسرائيل موسى بن عمران ما بقي شيء مع هذا النص الذي في قال فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتم الله عليه إذ لم يرد العلم إليه كم لغة في الراء من يرد أو في الدال من يرد إذ لم يرد كم لغة في الدال من يرد التي هي مسبوقة مجازم عند من ثلاث لغات إذا سمقت بالضم أحسن ذا فما هي الفتح للتخفيف والكسر للتغاء الساكنين والضم اتباعا لحركة الرأ لم يردوا العلم إليه أحسن ذا فثلاث لغات إذا ضم الحرف الذي قبلها وهو الرأ هنا ثلاث لغات لم يرد لم يرد لم يرد. قال والفتح تخفيفا والكسر لالتقاء الساكرين واضم اتباعا أو اتباعا واضم اتباعا لحركة الراء قال إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن لعبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى هو أعلم منك في هذا الجانب وبعض المسائل وليس المقصود العلم المطلق فموسى أعلم من الخضر فعنده علم ليس عند الخضر فهو نبي باتفاق والخضر في إخلاف وهو أجل باتفاق من الخضر والخضر على الصحيح أنه مات وليس ثم ذنين في حياته وإنما يأتيهم ربما من يتشكل ويزعم أنه الخضر فيصدقه في من يصدر وليس ثم خضر حي إلى الآن بل مات عليه الصلاة والسلام وهو النبي على الصحيح عندهم قاله أعلم منك قال موسى يا ربي فكيف لي به كيف السبيل الوصول إليه قال تأخذ معك حوتا تجعله في مكتل فحيث فقدت الحوتا فهو ثم أي فهو هناك وثم ظرف من الظروف مع كونه أيضا إشارة فهو إشارة وظرف ومثله هناك إشارة وضرف وضرف مكان قال فحيثما فقدت الحوت فهو ثم قال فأخذ حوتاً فجعله في مقتل ثم انطلق ونظير هذا ثم وإذا رأيت ثم رأيت أي إذا رأيت هناك رأيت نعيماً وملكاً عظيماً فثم في الآية أيضا كذلك ظرف مكان قال فهو تم فأخذ حوتا فجعله في مقتل ثم انطلق انطلق معه فتاه يوشع ابن نون لماذا قيل له فتاه وهذا ما يدل على الترجيح كما سمعت لمنازمته له ولأخله العلم وخدمته خدمة موسى فقيل فتاه قال وانطلق معه فتاه يوشع ابن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما للتعب والإرهاق وعادت المرهق أنه ينام سريعا إذا وضع رأسه وهم في سفر وفي تعب ووضع رؤوسهما فنى ماء واضطرب الحوت في المكتن فخرج منه فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر سربا مضى رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام وأمسك الله تعالى عن الحوت جريه وأمسك الله تعالى عن الحوت جرية ما فصار عليه مثل الطاق الطاق عقد البناء ما عقد عليه من البناء وبقي تحته خاليا أو هو القوه قال مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخمره بالحوت فانطلق فبقيت طيب انطلق بقيه يومه وليلتهما حتى اذا كان من الغد قال موسى ابن ثاو اتينا غدا, آتنا غدا لقد لقينا من سفالينا هذا نصب تعب قال ولم يجد موسى ولم يجد موسى نصب حتى جاوز المكان الذي أمر به وقال له فتاها رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوث هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأخبر النبيه موسى به أن يرجع ليس يجد الخضر أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوث وما أنسانيه إلا الشيطان ما أنسانيه وما أنسانيه اللغتان في الهاء المسبوقة بالياء والأشهر والأكثر الكسر تبع للياء ما أنسانيه ويجوز ضم الهام مع وجود الياء قبلها كما ذكر ذلك الرضي غيره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا وقال موسى ذلك ما كنا نبق ما كنا نبريه قال رجعنا طيب قال رجعا يقتصان أو يقصاني أثاره آثارهما حتى انتهي إلى الصخرة فإذا رجل مسجأ بثوب فسلم عليه موسى فقال الخضر عليه السلام وأن بأرضك السلام فقال الخضر عليه السلام وأن بأرضك السلام, السلام, وأن بأرضك السلام يعني سمع موسى يسلم هل بأرضك هذا السلام موجود وأن بأرضك السلام وهذا السفهم تعجب واستخبار أيضا في نفسنا عم. وأن بأرضك السلام فقال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل معنى أنه سمع به نبي سمع به الخضر قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبر يا موسى هذا أدب جم من عليه الصلاة والسلام سلم ابتداء على شيخه ثم ذكر العلة التي جاء من أجلها يريد أن يطلب علم ويريد أن يستفيد من شيخه ومن الخضر فقال له الخضر أن الأمر ربما لا تستطيع الصبر عليه قد أخبره الله وأطلعه الله على أمور ستكون وأعلمه بذلك قال نعم أتيت قلي تعلمني مما علمت أشدا قال إنك لن تستطيع معي صبر يا موسى اني على علم من علم الله علمنيه ولا تعلمه انت لا تعلمه انت وانت على علم من علم لا علمك الله لا اعلمه فقال موسى ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصيك امرا فقال الخضر فاين اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدثك منه ذكرا الى هنا انطلقا نقرا هنا ان شاء الله سبحانك الله نحمدك يا انه الله الصادق